وطعاما ذا غصة وعذابا اليما يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما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 تقوم أدنى من الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرعوا ما تيسر من القرآن علي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 من خير تجدوه تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله